وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أَن تؤمنوا بالله ربكم إِن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي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 يَطَّفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبُثُّونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أولادكم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 إذ قالوا لقومهم إن نب منكم وَمِمَّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك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 وَإِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا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 قَاتُم وَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذمن ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا ي ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرضهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم